وَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا, لقومهم إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ كثرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لابيه لا استغفرن لك وما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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّى إِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهَ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُم مَا وَدَّ.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 إن الله يحب المتصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهم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 هُنَّ أُجُورُهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أُنْفِقْتُمْ وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَ مَا أُنْفِقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ